ثمانية أزواج من الضمثين sah دَملَنت تعَلَجِ أَحَ الأُم سييي أَن قُ تُمشُ غَدَأَ إِابدُ وَص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 مَا أُوحِيَ إِلَى نَبِيٍّ حَرَمٍ عَن لَّوْ كَئِمٌ يَقَامُهُ إِن لَّا إِن كُن مَيْتًا أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اللَّهِ yo oh, my class ظ